خل الدكار الأربعين والمعهد المرتب والضاعن المودعي وعد عنه ودعي واندب زمانا سلفا سوت فيه الصحفا ولم تزل معتكفا على القبيح الشنعي كم ليلة أودعتها مآثما أبدعتها لشهوة أطعتها في مرقد ومضجعي وكم خطن حسستها في خزية أحدثتها وتوبة نكستها لملعبي ومرتعي وكم تجرأت على رب السماوات العلا ولم ترى قبه ولا صدقت فيما تدعي وكم غمصت بره وكم أمنت مكره وكم نبذت أمره نبذ الحذى المرقعين وكم ركضت في اللعب وفهت عمدا بالكذب ولم تراع ما يجب في عهده المتبعين فالبس سعار الندم واسكم شآبي بالدم قبل زوال القدم وقبل سوء المصرعين واخضع خضوع المعترف ولذ ملاذ المقترف واعص هواك وانحرف عنه انحراف المقلعين إلى متسهوتني ومعظم العمر فني فيما يضر المقتني ولست بالمرتدعي أما ترى الشيب وخط وخط في الراس خطط ومن يلح واختشمط بفوده فقد نعي ويحكي يا نفس حرصي على امتياد المخلصين وطاوعي وأخلصي واستمعي النصح وعي واعتبري بمن مضى من الترون والقضى القض وحذر أن تخذ وأتهه جيس بل الهد ودكرري ووش المد وأَ مسواك غد في قاعر لحذب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 كحو الحيية والبذي والمبتذ والمحتذي ومن رعى ومن رعي فيا مفاس المتقي وربح عبد قدوقي سؤال حساب الموبقي وهول يوم الفزع ويا خسار من بغى ومن تعدى وطغى وشبني مطعم او مطمعي يا من عليه المتكى قد زاد ما بي من وجل ما اجترحت من زلل في عمري المضيعي فاوفر لعبد مجترم وارحب بكاه المنسجم فانت اولى من رحم وخير مدعو ندعي وخير مدعو ندعي